121. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله 123. ولك الملك كله 124. ولك الخلق كله 125. بيدك الخير كله 126. وإليك يرجع الأمر كله 127. على نيته وسره 128. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب اللهم صل على سيدنا محمد صلات ينفرج بها كل ضيق وتعسير وَنَنَالُ بِهَا كُلَّ خَيْرٍ وَتَيْسِيرْ وَتُخَلِّصُنَا مِنَ الْمَخَاوِفِ وَالْأَوْهَامْ وَتَحْفَظُنَا فِي اليَقَظَةِ وَالْمَنَامْ وَتُنَجِّينَا بِهَا مِنْ نَوَائِبِ الدَّهْرِ وَمَتَاعِبِ الْأَيَّامْ اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حرفه من الواردين وبيديه الكريمتين من الشاربين وبيديه الكريمتين من الشاربين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإن 119. سبحانك وَلا ولا يقضى عليك وإنه لا يَذِلُّ من وليت ولا يعز من عاديت 111. تبارك ربنا وتعاليت 112. فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما انعمت به واوليت نستغفرك يا مولانا من كل ذنب ونتوب اليك نستغفرك يا مولانا من كل ذنب ونتوب إليك. نؤمن بك ونتوكل عليك انت القوي ونحن الضعفاء اليك انت الغني ونحن الفقراء اليك الله قم ما له الا انت ما تضنا اليك 116. لولا أنت ما تبنى إليك 117. اللهم لك أسلمنا 118. وبك آمنا 119. وعليك توكلنا 110. وإليك أنبنا وإليك تحاكمنا 112. لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساء استغفروا لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك نحن منك اليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب إليك. 17. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين 18. في العمور 19. في الرزق 20. في الذرية 21. في الوالدين 22. ونسألك توبة قبل الموت 23. وشهادة عند الموت وَمَوْفِرَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَفْوَى عِنْدَ الْحِسَابِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ, وأمانا من العذاب, وأمانا من العذاب ونسألك نصيبا من الجنة يا معتق الرقاب يا معتق الرقاب يا معتق الرقاب أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وأكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أدبنا بأدب القرآن وارزقنا فهم القرآن وحفظنا بما تحفظ به القرآن واجعله لنا يا ربنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيقًا وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيقًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا حِجَابًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا حِجَابًا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بركاته علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا, رب يا من بكت من خشيتك العيون يا من سجد لك المصلون وصام له الصائمون وقام له القائمون سبحان من يقول للشيء كن فيكون يا من يسبح بحمده الأولون والآخرون سبحانك يا رب سبحانك يا رب رحمك يا رب رضاك يا رب عفوك يا رب لا أحد يحب التوابين حبك ولا 111. ولا أحد ينهل العاصين مهلك 112. ولا أحد يصبر على الكافرين صبرك 113. ولا أحد يعذر الجاهلين عذرك 114. فاللهم علينا وقبلنا وعافنا وعفو عنا اللهم هب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عن من سواك اللهم انت اللطيف فكن لنا عونا معينا في الشدائد والوردا والتف بنا فيما قضيت نزولنا نحن العبيد وانت رب سيدا نحن العبيد وانت رب سيدا نحن العبيد وأنت رب سيدا متوسلين بجنابك في دفع ما نخشاه من كيد العدى يا خير الحافظين يا رجاء المذنبين يا خير الحافظين يا رجال المذنبين الى هنا والاهل العالمين ورجال المذنبين اذنبنا في بعض الاوقات وامنا بك في كل فكيف يغلب بعض أعمارنا مذنبين كل أعمارنا مؤمنين إلهنا إلهنا كيف لم تنع بالذنب من الدعاء ولا نراك تمنع مع الذنب من العطاء فإن غفرت فخير راح من أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت فإن غفرت فخير راح من أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت إلهنا نسألك تذللا فأعطنا تفضلا نسألك تذللا نسالكَ تذللنا نسالكَ تذللنا فأعطنا تفضلا يا دليل الحياة يا دليل دلنا على طريق الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراقمين يا الله برحمتك يا رب يا رب ها نحن أقبلنا إليك ها نحن أقبلنا إليك نَحْنُ أأَقبنا إلَ وَمنَنْ أقبلَ إلَكَ تَلَقيتَهُ مِنْ بَعيد وَمننْ عارضًَا كَ دَيتَهُ مِن قَريد وَمَنْ تَكَ لِجلِكَ آطَيتَهُ فَوقَ المزيد ومن تصرف بحولك وقوتك انت له الحديد ومن تاب اليك فانت له الحبيب ومن تاب اليك فانت له الحبيب فأنت له الطبيب إرحمنا فأنت بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم ارحمنا إذا أتال اليقين وعرق منا الجبين ويئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب والغريب 126. ورحمنا إذا واران التراب 127. وودعنا الأحباب 128. وغلقت من القطور الأبواب 129. فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب سبحانك يا سبحانك يا رب مدبر الأمور باعث من في القبور يا من تسبح له السماوات والأرض والمحيطات والأنهار والليل والنار وجميع الكائنات يا من تسبح له الأجنة في بطون الأمهات يا من تنفد البحار قبل أن تنفد له الكلمات يا من لا شريك له في الألوهية ولا في الربوبيات يا من لا شبيه له في الذات ولا في الصفات يا من بكلمة منه قامت الأرض والسماوات يا حنات يا حنان يا منان يا خنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا وارض عن آبائنا وَأَكْرِمْ أُمَّهَاتِنَا وَاشْفِ مَغْضَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي فزعت الجن من مخافته وتزلزلت الأقدام من سطوته وخرست الأفواه من عزته وقشعت الجلود من هيبه وانفلت القلوب من رهبه وانفلت القلوب من رهبه ان تحجبنا بكلماتك التامات واسمائك الحسن المباركات 113. من جميع أصناف الجن والأبالسة والمردة الشياطين 114. وجنود إبليس أجمعين 115. وأعداء الإسلام والمسلمين 116. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم, اللهم كف عنا أذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم نحتمي بك يا الله نحتمي بك يا الله نحتمي بك يا الله فادفع عنا الطر بلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا ان احتمي الله فدفع عنا الضر بلا حول ولا قوه الا بالله هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم واكرم النزل لهم ووسع مدخلهم اللهم ارحمنا اذا صرنا منهم اللهم ارحمنا اذا صرنا منهم يا مغيث اغثنا يا مغيث يا مغيث اغثنا يا, أغثنا. يا ارحمنا يا كريم اكرمنا يا لطيف لطف يا كريم يا لطيف لطف يا رزاق ارزقنا يا رحمان ارحمنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى لا رب لنا سواك فندعوه ولا إله لنا غيرك فنرجوه فاستجب لنا دعاءنا وتول أمرنا واجعل أحب أيامنا يوم أن نلقاك وخير أعمالنا خواتيمها واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم